اِذَا شَمَّتْكُمُ الْمَنَكُّ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ تَمَيَّزَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ ظُلِمَتْ وَإِذَا الرُّعَاةُ خَشِيتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السناء كشطت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلما بالخنس الجوار التنس والليل إذا عتت والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم بقوة عند العرش مكين مطاعب بمجنون ونقد رآه بالأفق المدين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقوم شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو علم شاء منكم أن وما تشاء منكم أن يستقين وما تشاء